وَلَقدَد زًَا السَّم أَُّ ييا بِمَصَابِي حَوجَعَنهَا رجُومَ للِشَّيطين وَأَْتَدناَا لَهُم عَذاابَ السَّعيد وَلَِّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم مذاابُ جَهَنَّ مَ اِذَا الْقُفِئَ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُضُّ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يأتكم نذير قالَاوا بَلَا قَدْجَ أَننا نَذيرُ فَكَذذَّبنَا وَقُلناَا مَا نَزَّل اللهَّهُ مِن شَيْيد فَكَذَّدنَا وَقُلناَا مَ نَزَّل اللَّهُ مِ شَيْءٍ إِ إن آتُم إِلَّا فِي ضَلََالٍ كَبير وَقالوا لَْكُلْ نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مغفرة وأجر كبير.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 وَإَِّ مَا أَنَ نذيرُ مُبِ فَلََمَّا رَأهُ زُلْفَةَس أَتُجُهُ الذيذينَ كَفَرُوا وَقين هذاََ الذي كُْ تُ بِ